je sila nazi na au fo ni a Oh kani maang foi bas mas nang kani masang foi Ke sin fo v nu fə oğlu oh, var no أصمها ثابت وصرعها في السماء ألم تر كيف قايوا مسلن كني مسن قايوا تن كشجوتن قايوا Why have boy كلمة خبيثة كشجوة خبيثة كشجوة خبيثة جثت من فوق Why don't they فازدلوا نعمة الله واجعلوا لله أنزادا ليبلوا عن سبيله قل تمتعوا قل تمتعوا La màu siคm Nei bas en ملا <تصفيق> وتخى لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخى لكم девятьсот ข้อ但 ku负 nữ Yeah, Azərbaycan Ho in